قَدْ أَخْرَجْنَا مِن دِيَارِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ان الله قد بعث لكم طائره ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن من المال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 في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين فلم ما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني